قال قد تعالى قد يا آدم أي آدم أنبئهم بأسمائهم تو نوفت وانا بوان بيش من نشر ملائكات أداي ومن قد يوان نوفت وان بيش ونزاني نوفت وانتشتا تشتا بو فلما أنبئهم بأسمائهم وقت آدمي نبت وانا قال خذ تعالى قوت ملائكته ألم أقول لكم أي ملائكة ومن قوتوا إني أعلم غيب السماوات والأرض انديك أزم الغيب عصمان وعرض الزان أو تشتر نبر جاف أو تشتر برزا العصمان وعرض الظانم اجبلي من سكدين الظانم وأعلم ما تبدون أسويتش الظالم أو تشتهين كان في وما تكتمون وأو البشر من ديارنا كان وانتب أزمان أخو ديارك قلت يا رب ما أتجعل فيها من يفسد فيها وأوتشت تشته البشر تنشبوه ألمات مختلفة عندك بيجن أبا بحث شيطانيا بحث إبليسيا الدلدو ندبيا قدر يأخذ تعالى بك اباجيك الشرويه واختني اول بيجن ابليس الملائكه توب. مش ملائكه اراص عندك علامه اديد بيجن على دشوي بجا ادم او على ادم جلك Kaderi itu